من الحجاج عن لذاته ام بعض الشهور وانا محرم عن لذاته وكلته كي لا احرمه هنا حراً هدي السرور في مشعر الحزن على رزء الحسين قم من عندك يا جده فضوها امشاع الليل ظلم الليل اينك يا جده بي يا عذل ظلي على اللي ريح يا جدوم يا, يا جد من فرط العسى كل وقف فعسى طود العسى ينزفك بين шайдон вахуд шайдон вахуд вана суати шабаб хану а يدري العيني ابن حد مدوا صبره قال الماء والماء دوامي انكرمت وشتاب الظل شتاء معتل المرض يا مؤمنك الي الاصيل الشريف يتبع صدرك طاهر يا رب الشايدي يا من غشية ودعا قبر جده رسول الله صلى الله عليه وعليه فانعطب على قبر الصديقة مكسرة الأضلاع وقضع على قبرها موزعا وقاد اخضلت لحيته بدموع عين وهو يقول إليها بلسان حالها مش تاكشوف تقبل أرحل يرد تشير املا بها ابيات والله دكتيها انا اريدك تذوق هالكلمات حتى تتصورها بعين القلب مشتاقه شوق بتقبل ارحال يا ذكرى اقسم على اسمعي القصه اقسم علي شب عجد الضياع يما يا يوم يمّا, يما مثل حاجة بل مصار أي حال شون يا ابا عبد الله مطرورة من يا حرام وقفال وشوف بين في سمى الأهوام والله لال ذبئ المجد على قبر جوهنيوات قوي تعبان من جار الزهر ما غفيت امي يا يم. صدر الجياوم شلون اضمه الصدر اصدرها الله اكبر امي يا صدرك جبال تذبحني اعدائي انا العذيب يدورت علي الجميع ما شبت طريق يا هو يوم ما نل يا مكسور والله احس نفسي دينان مني لنا وادي المدينه وادي الارض الغاضيه وله وباين دي فاطمه يمه وديعه المال مخلي عندك العليق ودائع طالع عندك فاطمه يمه وديعه مو ما تحتمل الضن وبشيحه مكسور خاطرها وحالتها فظيعه اهون علي المر من مجتوب ضار بالايليدي يا ضروري المقطع انت غياره ما على الكلمه يا ام الحسن من ما زلزلكاني وقلب المليه بالذبح جدي وعدني اسمع محل الشاهدها جبار جاي عايا تجاب يا يما ذبحني برجاع قبل الشمر يا يما ذبحني يا ليت عد قبرك توافي بسايلتي يا ام اريدك تعذريني اتبعت وليدك تعذريني يا يوم عاشر بالعطش من يدبحوني يا يوم يا يوم يا يا يما يا وي يغمض يما عين المات عادي يا وي يا يرد الخيل اللي داست عليا يا وي رد الخيل اللي داست يما غري غري بها يما يا يما يما, يمّا, يمّا يا مولا بس اللي ولاك بعن عشان تذبحني العدا يا يما والله رزت عظامي وذبح وراسي على السنان بنحمل هالمقطع هذا الشطر اه واحده مصيبه وخذ جبن وعظا من مصيبات تنوب